ومِنَ اللَّيْلِ إِلَّا قَلِيلًا نِّصْفَهُ أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا إِنَّا سَنُنَزِّلُ عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ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 وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَهَجُرْهُمْ هَجْراً جَمِيلاً وَذُرْنِي وَالْمُكْذِبِينَ أُلِينَعْمَتِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلاً إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَلَوْ وَجَحِيمًا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 السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكره فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن رب بك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنها.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 واستغفر الله إن الله غفور رحيم الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين